بسم الله الرحمن الرحيم آمين أي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 وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها لتنذر أمة من القرى ومن حولها وتر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء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 alamstum fihi min shay'in fa hukmuhu جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يضرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 فَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينِ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر المشركين ما تدعوهم إليه الله يجذب إليه من يشاء ويهدي وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ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 فَإِنْ نَازَعَكَ فَتَوَلَّ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُنِي أَنْ أَكُونَ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 Ala inna al-lazina yumarun fi ssa'ati lafi zhalilin ba'inth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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ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 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربا وما يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور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 الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشون رحمته وهو الولي الحميد وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَنشَاءُ قَدِيرٌ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضلل نراكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبال شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعملون عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء متاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كباد ير الاجم والفاوائح وإذا ما غضبواهم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين اذا اصابهو البغي هم ينتصرون وان جزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله ان نَحْنُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ الظُّلْمِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ إِنَّ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 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يطلل الله فما له من ولي من بعده وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ الْإِلَاءَ مُرَدٌّ مِنْ سَفِينٍ وَتَرَاهمْ يُخْرَضُونَ عَلَيها خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يُذْهَرُونَ مِن طرفٍ خَفِيّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم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 تَجِيءُونَ لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِمَّا الْجِئْتُمْ يَوْمَئِذٍ وَمَا لكم من ان اعرض فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلا وان اذا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم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 إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء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 ان امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعل الله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا